وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا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 نَ تَ يَقُولُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ لَكُمْ عَنَّا نَصِيبًا مِنَّا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني. هدى وذكرى لأولل الباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار لن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم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 كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض طرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 واب جهنم خالدين فيها فبيس مسوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلاً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 أو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم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 وفي اذاننا وقر ومن بيننا بيننا وبينك حجاب فاعمل ما تعملن قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بلا آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أَلَئِنْ نَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثُقْلِهَا وَذَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أربع أيام سوا السائلين ثم استوى إلى السماء ويد خان فقال لها ول الأرض فقال لها ول الأرض إتيأطعنا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 تي يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب لا اخره اخزا وهم لا ينصرون وان ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون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 وَرَأَيْتُمْ ظَنَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنَّ يَصْبِرُوْ فَالنَّارُ مَثْوَلَ لَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُوْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُوَّةً فَزَيَّنُوا لهم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَضَى خَلَتْ مِن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 أسوأ الذي كانوا يعملون. ذَلِكَ جَزَاءُ جزاء وعداء الله النار قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعل هما تحت أقدامنا نجعل هما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم مستقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ كَتَ وَلَبَضَ خَاسِعَةً فَإِذَا فَإِذَا أَنْزَلَ مَا عَلَيَهِ الْمَاءُ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير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 ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا نعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا دو وشفاء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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم